بوك تو اللي يدي سبعة وخمسون سبعة وخمسون دكتور دا عند الطبيب عند الطبيب دوكتور دا راندفون عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب ساعة 10 راندي ومار الموعد عندي في الساعة العاشرة الموعد عندي في الساعة العاشرة أدنس ندر؟ ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ لطفاً، تفضل، اجلس في غرفة الانتظار. تفضل، اجلس في غرفة الانتظار. دكتور الطبيب سيأتي حالاً. الطبيب سيأتي حالاً. neredeyse sigortalısınız. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ سأرى ماذا يمكنني. بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ أعرف النزف عما؟ هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ نرسي أجير. أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الذي يؤلم؟ دفّعنا سرت أعرمّر. أشعر دائماً بألم في الظهر. أشعر بألم في الظهر. سك سك بش عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات بعزاً قرن آرم مار. أشعر أحياناً بألم في البطن أشعر أحياناً بألم في البطن لتفاً وجودنزن أس قسمنا من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك. لطفاً من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. تنسينormal. ضغط الدم تمام. Dahşat, al dam, Size bir iğne yapacağım. Öğretiğe ibra, hakkın. Öğretiğe ibra. Size tablet vereceğim. Öğretiğe hapıb, öğretiğe hapıb. Size eczane için bir reçete <suss> <birdlot> yazacağım. <yok absorbed> أعطيك وصفة طبيب للصيدلية أعطيتك وصفة طبية للصيدلية